الكريمة أختي الكريمة ودي أدخل اليوم معكم في التطبيقات العملية برنامج شنو الأشياء اللي نسويها بس بصراحة في خاطر مرة في بالي بنعاسة الحر اللي قاعد نعيشه تدرون شنو سبب هذا الحر الشديد موقع الدولة والكلام هذا صحيح نحن ما ننكره لكن في سبب ثاني مهم قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها نار جهنم قالت يا رب أكل بعضي بعضاً وحطم بعضي بعضاً فأدىنا الله لها بنفسي يعني الله عبده تنفس نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني شفت لما تطلع برا الحين وتشوف الحر هذا ترى هذا نفس جهنم فقط هي تنفست فاحنا حسينا بهالحر هذا أنا أقول هالكلام تدري ليش؟ عشان لما تطلع برا وتحس بالحر لا تعفس ويك وتقول اش هالحر؟ قول اللهم إني أعوذ بك من عذابي جهنم هذه فايدة الحر يذكرنا بداك اليوم وندعي ربنا وعسى الله ينجينا ويدخلنا الجن